السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف بالنداء انذار الصلاه والسلام على رسول الله وهذا اذهن صحفي في السفر وعلى غيره قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عبد الله بن عمر ان في الصلاه في ليله ذات برد فقال انا اصلي في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليله بارده ذات مطر اذا كانت؟, كانت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليله بارده ذات مطر يقول ألا صني في الحد قال رو عن ابن عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يثيل على الاقامه في السفر الا في الله نعم عبد الله بن كان محمد لا, محمد لا محمد محمد قال واحدثني عن عن نافع ان عبد الله بن لا يثيل على الاقامه في السفر الا في الصبح كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول انما التاذن الايمان الذي تجمع الناس اليه قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم ما فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال يحيى سمعت مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب قال وحدثني عن مالك أن يحيى بسريب عن سعيد سريب المسيب أنه كان يقول من صدى بأرض فلاه صدى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صدى وراءه من الملائكة أمتال الجبال الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكلام على النداء في السفر وبوب عليه يحيى ابن يحيى الليثي باب النداء في السفر وعلى غير وضوح والمقصود من هذا الباب إثبات مشروعية الأذان في السفر ولا يفهم من قول الإمام مالك فيما سبق لأن الأذان إنما يجب في المساجد التي يجتمع فيها الناس أنه لا يشرع الأذان في السفر بل أتى بما يبين بأن الأذان مشروع لكنه غير واجب عنده وذلك فيما أورده من الأحاديث وقول يحيى ابن يحيى النداء في السفر وعلى غير وضوء كلمة على غير وضوء لم يتابع يحيى أحد على هذه الزيادة كل رواة الموطأ لم يذكر هذه الزيادة وهي قوله وعلى غير وضوء قال ابن عبد البر وهذا فيما علمت ولا في غير هذا الباب يعني لم يتابع يحيا على هذا وكان الأولى كما قال الحافظ ابن عبد البر لا يذكر الوضوء بل يذكر جملة أخرى فيقول باب النداء في السفر والأذان راكبا لأن الإمام مالك تكلم عن الأذان لمن كان راكبا أو لمن لم يكن واقفا فكان الأولى أن يضيف بدل الأذان راكبا بدل أن يقول وعلى غير وضوء مع العلم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله كراهة النداء أو الأذان بغير وضوء وهذا الذي عليه عامة الفقهاء استصحابا لأصل وهو أن كل ذكر يستحب له الوضوء واستفيد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل فكان يبول على حائر فلما انتهى تيمم ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طه فمن هذا قال أهل العلم يكره الأذان بغير وضوء لكن من أذن على غير وضوء جاز أذانه وشددوا في الجنب وشددوا في الجنب أكثر من تشديدهم في ألا ألا ثم سقى الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال وهذه الجملة التي تضاف في الأذان عدها بعض أهل العلم من باب جواز الكلام في الأذان وبهذا بوّب الإمام البخاري رحمه الله بوّب الإمام البخاري على هذا باب جواز الكلام في الأذان لأن هذه الجملة ألا صلوا في الرحال ليست من جملة ألفاظ الأذان التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بإقراره رؤيا عبد الله بن زيد فليس في ما جاء به عبد الله بن زيد وما أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة وهذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يرى مشروعية الإتيان بهذه الجملة إذا كانت الليلة باردة أو مطيرة أو شديدة الريح وكذا إن كان هناك وحل شديد أي طين شديد وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر لكن قيده بالسفر حيث قال أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صل في الرحال وجاء في بعض الرواية أن ذلك كان في السفر كما في صحيح البخاري لأن هذا كان بضجنان, بضجنان بسكون الجيم وليس بفتحها ولا يقال بضجنان وإنما يقال بضجنان كما في صحيح البخاري وضجنان هذا جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلة هذا يدل على أن عبد الله بن عمر إنما فعل هذا لما كان مسافرا وعلى هذا فرع بعض أهل العلم لأن هذه الجملة التي تضاف في الأذان إنما تقال في السفر وليس في الحذر والصحيح أن العلة موجودة في السفر والحذر وهو الحرج الشديد الذي جاء من خلال وجود المطر أو البرد والريح وهذا أمر يجتمع في السفر كما يجتمع في الحذر ولمانع من أن يستصحب هذا الحكم في السفر والحذر بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤذن أن يقولها في المدينة وهو في المدينة فدل هذا على أن هذه الجملة تضاف في الأذان سواء كان ذلك في السفر أو كان ذلك في الحذر وهذه سنة منسية تخلى عنها جميع المؤذنين إلا من رحم الله وهم قليلون جدا يعني سمحوا لي بالعبارة الفاصيحة التعنى كون يصبوا أسبوع أمسمام يقول لك صلوا في الرحل يعني لو يصب الحجر يقول لي صب شيء المؤذن لا يقول صلوا في الرحال أو صلوا في بيوت وكان الذي ينبغي على المؤذنين أن يقول هذه الجملة إذا, اشتد إذا كان المطر أو إذا البرد والريح أو إذا كان هناك وحل وطين وهذا ليس في هذه الأماكن الوحل وطين لا يكون في مثل هذه الماكن لكن ربما يكون في أماكن قريبة فيشتد الوحل وطين فعلى المؤذن أن يقول إثر أذانه وبعد الانتهاء من الأذان بعد أن يقول لا إله إلا الله يضيف هذه الجملة ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال أو صلوا في, صلوا في بيوتكم كما هو في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ففعل ابن عمر رضي الله عنهما عزى هذا أو عزى هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر هكذا رواية الموطع وفي, مو... وفي رواية مسلم أو ذات مطر طيب ما فائدة الأو فائدة حرف التخير هذا فائدته حتى يرفع توهم كون هذه الجملة إنما تقول إذا اجتمعت هذه الأمور كلها وهو الريح والبرد والمطر فلو تخلف واحد منها هل يجوز أن يقال هذا أو لا يجوز؟ نقول هذه الروايات التي في صحيح مسلم وهي قوله أو ذات مطر أو ذات في السفر وعند الإمام البخاري في الليلة البالدة أو المطيرة في السفر فجاءت الرواية الصحيحة بإضافة حرف التخير أو ليدل على أن هذه الأمور لو كان واحد منها لجاز أن يقال إثر الأذان ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال أرجو أن يكون هذا مفهوما شوية عرفت أبلي شوية ذكرنا أن السنة إذا كانت إذا كان الجو باردا جدا مجتمع معه الريح و أو كانت الليلة مطيرة فإنه يشرع للمؤذن أن يقول بعد أذانه بعد الانتهاء من الأذان ألا يصلوا في الرحال رمان تكلموا على شيء ربما لم يسبق لأحد أن سمعه لماذا؟ لأن هذه السنة هاجرها المؤذنون جميعا إلا من رحم الله ولو أحيى المؤذنون هذه السنة وتعود عليها الناس لعرفنا أحكامها لكن للأسف الشديد هذه سنة قد نسيها أكثر الناس فنحن نريد أن نتعلمها وأن نحييها وابتداء من هذا المسجد هذا فتحي طيب رواية الإمام مالك وأرجو أن تنتبهوا يا إخواني. اللي رأى هلاجد خاص فاللي متكين هذا اللي متكين الرقد بزاف واللي هذا رأى المنافسة على العرص فأرجو أن تنتبهوا يا إخواني إنما هي لحظات اشحذوا أذهانكم حتى تفهموا هذه الأحكام جيدا فإنها في غاية الأهمية أقول في رواية الإمام مالك قال عبد الله بن عمر لما أذن في ليلة ذات برد وريح فقال إثر الأذان ألا صلوا في الرحال ثم قال يعني عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر انتبه إذا كانت ليلة باردة ذات مطر مقتضى رواية الإمام مالك أنه لا يقال ألا صل في الرحال إلا إذا اجتمع البرد والريح والمطر يكون هذا فتلة على ضربة باش نقدر نقول ألا صلوا في الرحال هذا مقتضى رواية الإمام مالك أما ما مقتضى ما جاء في رواية الإمام مسلم وما جاء في رواية الإمام البخاري إذ فيهما حرف التخيير أو وذلك أن في رواية مسلم أو ذات مطر في ليلة في إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر هكذا رواية مسلم وفي رواية البخاري،, في رواية البخاري إذا كانت ليلة بارد أو قال إذا، إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر في الليلة الباردة أو المطيرة فمقتضى رواية الإمام مسلم ومقتضى رواية الإمام البخاري أنه لو وجد أحد هذه الأسباب وهو البرد الشديد أو الريح أو المطر شرع للمؤذن أن يقول بعد أذانه إذا انتهى من أذانه أن يقول ألا صلوا في الرحال طيب ما فائدة الإتيام بهذه الجملة ألا صلوا في الرحال حتى يسقط المؤذن وجوب حضور الجماعة على الناس تعلمون أن صلاة الجماعة حضورها واجب وإذا قال المؤذن هيا على الصلاة هيا على الفلاح وجب على كل من سمعه أن يأتي إلى المسجد لكن إذا قال المؤذن ألا صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم سقط الوجوب سقط وجوب حضور الجماعة ماذا يبقى تبقى الجواز أو المشروعية لمن أراد أن يحصل على الأجل كاملا وتجشم المشقة وصابر مع البرد والريح أو المطر لأن يحضر المسجد حتى يتحصل على الأجل كاملا جزله أن يفعل ذلك لكن هناك رخصة إذا وجدت هذه الأشياء وقال المؤذن ألا صلوا في الرحال فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ولا إثم عليه لأن القول الصحيح طبعا قول الصحيح في غير المذهب وإلا في المذهب أن صلاة الجماعة سنة مؤكده. أما القول الصحيح في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آية النفاق التخلف عن الصلاة بل هم عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم فلما هم بأن يفعل هذا الشيء الشنيع الذي يدل على شناعة ما فعله هؤلاء الذين توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحراء دل على أن فعلهم هذا منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب لأنه لم يكن يحرق النبي صلى الله عليه لم يكن ليحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت من تخلف عن صلاه الجماعة إذا كانت مج... اذا كانت هذه الصلاه أو حضور هذه الصلاه من السنن فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم باحراق بيوتهم عليهم لتخلفهم دل على أن التخلف عن صلاه الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب اخاطب بهذا اخواني حتى لا يتساهلوا في عدم حضور صلاة الجماعة فإذا أذن المؤذن فيجب على كل مسلم طبعا ذكر أما النساء فلا يجب عليهن الجماعة بل إن المرأة صلاتها في بيتها إن احتسبت أجرها أعظم من صلاتها في المسجد فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة بالدة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال وهذه سنة ينبغي أن تستصحب في مساجدنا حتى نحيي هذه السنة وهو من صميم مذهب الإمام مالك رحمه الله ولهذا أودعه في هذا الكتاب العظيم وللآل المعلومية فإن الإمام مالك ظل إلى أن فارق الحياة وهو يشرح كتاب الموقع هذا حتى لا يقال بأن ما في المدونة خلاف ما في الموطأ ونحن نقول إننا نعزو للإمام مالك ما صح عنه في الموطأ لأن هذا الكتاب أثنى عمره في تدريسه فقد درسه أكثر من أربعين عاما رحمه الله رحمة واسعة ومات وهو يدرسه ويحيى بن يحيى الليثي إنما اعتمد الناس روايته لأنها آخر رواية أو آخر قراءة قرأت على الإمام مالك رحمه الله بل إن يحيى بن يحيى قد فاته شيء من أبواب الموطأ ولم يدركه رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه جملة من الفوائد وفوائده كثيرة جدا نقتصر على بعضها من فوائد هذا الحديث فيه الرخصه في التخلف عن مسجد الجماعه لعذر فيه الرخصه للتخلف عن المسجد عن مسجد الجماعه لعذر قال ابن بطال رحمه الله أجمع المسلمون او اجمع العلماء عفوا قال ابن بطال رحمه الله اجمع العلماء ان التخلف عن الجماعه في شده المطر والظلمة والريح وما اشبه ذلك مباح هذا نقل للإجمع إذا كان المطر وكانت الريح الشديدة والظلمة الشديدة التي لا يستطيع أن يهتدي الناس بها إلى مسلك المسجد فإن هذا مبيح لترك صلاة الجماعة فيه من الفوائد أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال ليس بعزيمة يعني لا يؤخذ منه حكم بالوجوب لأن قوله عليه الصلاة والسلام ألا صلوا في الرحال هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب لكن هنا لا يقتضي الوجوب هذا الأمر فليس بعزيمة بل من شاء الخروج إلى المسجد خرج من شاء الخروج إلى المسجد خرج ويدل له حديث أبي الزبير عن جابر عند الإمام مسلم وأبو الزبير ومحمد ابن تدرس المكي وهو من المدلسين ويكثر جدا من روايته عن جابر ابن عبد الله وإذا وجدتم رواية عنه في الصحيحين بالعنعنة لأن المدلس إذا قال عن فلان حديثه منقاطع بد أن يقول حدثنا أو سمعته فأبو الزبير مدلس في هذه الرواية يقول عن جاذة فالحق أن نرد روايته لكن روايات أبو الزبير إذا جاءت من طريق الليث بن سعد هذه فائدة من الفوائد من الفوائد في العلال يا أخواني أبو الزبير إذا جاءت روايته من طريق الليث بن سعد معنعنة فحكمها لاتصال مطلقا لماذا؟ لأن الليث بن سعد رحمه الله أتى إلى أبي الزبير وقال له أعلم لي على الأحاديث التي سمعتها من أبي الزبير والتي لم تسمحها فأعلم له أب الزبير عن الأحاديث التي سمعها من جابر فكان الليث لا يحدث من أحاديث أبي الزبير عن جابر إلا ما سمعه أبو الزبير من جابر فكل حديث جاء من طريق الليث ابن سعد عن أبي الزبير رواه بالعنعنة عن جابر فحكمه حكم الاتصال فقلت يدل له حديث أبي الزبير عن جابر عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله هذا موضع الشهد ليصلي من شاء منكم في رحله هذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن وأمره إياه أن يقول ألا صلوا في الرحال أن هذا الأمر ليس بعزيمة من فوائد هذا الحديث أيضا أطلق مالك رحمه الله تعالى في روايته الموضع الذي يقول فيه المؤذن ألا صلوا في الرحال تلاحظون أن رواية الإمام مالك ليس فيها أن هذه الجملة تقال أثناء الأذان أو قبل الأذان أو بعد الأذان وإنما أطلق الإمام مالك ولم يحدد موضع. قول هذه الجملة لكن الذي ثبت في الصحيح أن هذه الجملة تقول بعد تقال بعد الأذان ويقولها المؤذن بعد فراغه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أو بدليل قوله فقال ألا صلوا وهذا يقتضي تعقيبه للأذان وجاء في رواية عبيد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري يقال له المصغر وهناك عبد الله بن عمر العمري يقال له المكبر فالمكبر ضعيف والمصغر ثقة من الثقة حتى لا يختلط عليكم هذان الاسمان فهم اثنان عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري اما المكبر وهو عبد الله فانه ضعيف واما عبيد الله فهو من الثقات جاءت روايه عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع فقال في آخر نداء في روايه عبد الله بن عمر فقال في آخر نداءه الا في رحالكم فقال في آخر نداءه الا صلوا في رحالكم وهذه الجملة قد توهم ايضا ان هذا يقال في آخر الاذان قبل الانتهاء منه جاءت الروايه الصريحة مقيدة عند الإمام البخاري رحمه الله وذلك في باب الركوع أو الركوع فقال يعني البخاري وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره يعني على إثر الأذان قول على إثره يعني إذا انتهى الأذان على إثره ألا صلوا في الرحال وهذا صريح أن هذه الجمله إنما تقول إنما تقال بعد الأذان الفائدة الرابعة جاء في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن ابن عباس قال لمؤذنه, أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مضير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة انتبه هذه رواية الصحيحين عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه أن إذا وصل إلى الشهادتين قبل أن يقول حي على الصلاة قال لا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك هذا عن عبد الله بن عباس لأنهم تعودوا أن الأذان يقال بعد الشهادتين يقال بعد الشهادتين الحي, الحي على التان حي على الصلاح حي على الفلاح فلما رأوا المؤذن بعد الشهادتين قال صلوا في, صلوا في بيوتكم استنكره الناس فقال عبد الله بن عباس أتعجبون من ذا يعني أتعجبون من هذا قد فعل ذلك من هو خير مني ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهما أن هذا كان يوم جمعة وهذا مشكل لأخواني هذا مشكل لأن الرواية التي نحن بصدد الكلام عنها وهي رواية الإمام مالك ذكرنا أنه يقول المؤذن ألا صلوا في الرحال بعد الأذان وفي رواية الصحيحين عن ابن عباس أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أمر المؤذن أن لا يقول حي على الصلاة بل يقول بدلها صلوا في بيوتكم وهذا موضع فيه إشكال وقد تكلف أهل العلم الجمع بين هذه الروايات والأقرب في الجمع بين هذه الروايات أن المؤذن مخير في هذه الجملة بين أن يقولها بعد الشهادتين ثم يكمل الأذان فيقول بعد أشهد أن محمد رسول الله صلوا في بيوتكم, صلوا في بيوتكم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وإن كان هذا الجمع قد استشكله بعض أهل العلم وقال كيف يقول صلوا في بيوتكم فيأمر الناس بالصلاة في البيوت ثم يدعوهم إلى الصلاة في المسجد فيقول حي على الصلاة حي على الفلاة لكن أجيب بأن هذا على التخيير في من أراد أن يسابق إلى الخير وأن يدرك فضل الجماعة فلا يحرم من هذا الأجر وهو الإتيان إلى المسجد وذلك بدعوته بحي على الصلاة حي على الصلاة أما من لم يستطع فله رخصة في التخلف عن الجماعة بقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم والحاصل يا إخواني أن المؤذن هو مخير بين أن يقول هذه الجملة ألا صلوا في الرحال بعد الأذان وبين أن يقولها بعد أشهد أن محمد رسول الله ثم يكمل الأذان كما كان يؤذن سابقا وهذا لا إشكال فيه لأن الكل قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن فوائد التنويع في السنن ويذكر أهل العلم من فوائد التنويع في السنن أو في الأدعية أو في الأذكار أن في التنويع فوائد من هذه الفوائد أن فيه حفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنك إذا يعني نوعت في الأفعال الذَّابِتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نوَّعْتَ في الأذكار مثلا إذا استفتحت الصلاة ففي يوم تأتي بذكر بذكر الاستفتاح وفي يوم آخر تأتي بذكر الآخر وفي اليوم الثالث تأتي بذكر ثالث وهكذا على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الربوء والسجود والرفع منه ففي هذا فوائد من فوائده حفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تعود المسلم على أن ينوع في الأذكار أم كانه أن يحفظ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نوع المؤذن في أذانه إذا كانت مثل هذه الأسباب فقال في آخر أذانه ألا صلوا في الرحال وقال في وسطه وأثنائه بعد الشهادتين صلوا في بيوتكم ثم يكملوا الأذان فإن المؤذن والناس جميعا يحفظون هذه السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا من الفوائد وخاصة الذكر المتعلق بالصلاة فيه من الفوائض أيضا فيه استحضار القلب لأن المسلم إذا تعود ذكرا معينا فإنه يأتي به ولو كان ذهنه شاردا بعيدا أنه نقول لكم جميعا الآن أقرأوا الفاتحة ويكون لواحد مشغول ممكن أن يحسب في الآلة الحاسبة ورهي يقرأ الفاتحة لماذا؟ لأنه قد تعود على قراءة الفاتحة كثيرا لكن لو قلنا له وهو أثناء يعني قيامه بعمل معين اقرأ لنا من صورة كذا لما أمكنه حتى يدع أحد العملين فإنه يدعوه ذلك إلى استحضار القلب فائدة الثالثة فيه تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا إذا جئنا بهذه السنن كلها فإننا تأسينا تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا المؤذن ينبغي عليه أن ينوع لأن الكل قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث فيه أن شدة البرد والريح والمطر عذر ولو لم تجتمع أن ذلك عذر للتأخر عن الجماعة ولو لم تجتمع هذه الأسباب بدليل رواية الإمام مسلم ورواية الإمام البخار وأن ذلك عام سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر. وآخر فائدة يفهم من هذا الحديث أو قد يفهم من هذا الحديث في قوله في ليلة تقييد الرخصة بصلاة الليل قد يفهم من هذه اللفظة في ليلة باردة شديدة المطر قد يفهم منها أن هذه الرخصة خاصة بالليل لكن هذا المفهوم يسميه أهل العلم مفهوم اللقب ومفهوم اللقب الصحيح أنه ضعيف لا يحتج به وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم وعلى هذا نقول فإن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة لا مفهوم له وإنما إذا وجدت هذه الأسباب سواء كانت في الليل أو كانت في النهار فإنه يجوز التخلف عن الجماعة خاصة إذا قال المؤذن صلوا في بيوتكم والله تعالى أعلم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم فكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه وهذا مذهب الإمام أو هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه لا يجب الأذان في السفر وإنما ينبغي أو تنبغي الإقامة لأن الإقامة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وأما الأذان فإن عبد الله بن عمر كان لا يراه على المسافر لكن استثنى من ذلك الصبح فإنه كان ينادي في السفر بالصبح لماذا الصبح بالذات لأن أذان الفجر عنوان إسلام الناس وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير على أعلى الأقوام بعدما يستمع إلى أذان الفجر فإن أذن القوم في الفجر كان ذلك علامة إسلامهم رجع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤذنوا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام فكان عبد الله بن عمر, بن عمر يرى, السفر يرى الأذان في السفر في الصبح خاصة لأنه علامة الإسلام والصحيح أن الأذان في السفر إذا كان جمعه فإنه واجب لحديث مالك بن الحوير في البخاري إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وهذا صريح في أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعل وإن شئت فأقم ولا تؤذن وهذه الأحاديث إنما ساقها وهذه الآثار إنما ساقها الإمام مالك رحمه الله للدلاله على عدم وجوب الأذان في السفر على عدم وجوب الأذان في السفر وإنما يكتفى في حكمه بأنه مشروع وهذا الذي دلت عليه هذه الآثار وأن عبد الله بن عمر كان يؤذن لصلاة الصبح في السفر وأن عروة بن الزبيب خير ابنه بين الأذان وبين تركه ثم أفتل إمام مالك رحمه الله تعالى فتيا وهي قوله لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم واختيار أكثر أهل العلم أن الأذان للراكب جائز وأما للقاعد فقالوا يكره الأذان للقاعد يكره الأذان للقاعد قالوا لأنها شعيرة درج الناس ودرج مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإتيان بها وقوفا فينبغي التأسي بهم في ذلك فمن لم يتأس بهم في ذلك وأذن قائدا فإنه قد خالف السنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا حكموا على أذانه بالكراها فإن أذن وهو قاعد قالوا أجزأه أذانه قالوا أجزأه أذانه ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يعني سعيد بن المسيب قال من صلى بأرض فلاه يعني بأرض خالية صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك جاء في الرواية الصحيحة أن هذان الملكان هما الملكان الذان يصحبان المسلم هما الملكان الذان يصحبان المسلم واحد عن يمينه وواحد عن شماله سيأتينا في رواية سلمان كما سنذكرها الآن ولهذا ينبغي على المسلم أن يحترم من معه من الملائكة ويعجبني جدا قول بعض أهل العلم سمعته منه قديما وهو الشيخ أبو بكر جزائري في أثناء كلامه على حرمة تعاطي الدخان قال يكفي فيه جرما بعد أن بين بأنه يخرم مقاصد الإسلام الخمسة قال ويكفي في جرمه أن المدخن إذا أخذ نفسا يقول له أعطيني نفس إذا أخذ نفسا فإنه يلقيه عن يمينه ويلقيه عن شماله فيطرد الملكين الذين هما معه طبعا هذا يحتاج إلى دليل كونه يطرد الملكين لكن الملائكة تتأذى جاء بهذا من علمه بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم وهذا له وجه في الحقيقة وأعجبني هذا الاستدلال حيث إن هذا الذي يدخن سيؤذي هؤلاء الملائكة الذي عن يمينه والذي عن شماله وبهذا تتسلط عليه الشياطين ويبقى من غير حراسة على كل حال فقول سعيد بن المسيب إذا من صلى بأرض فلاث صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك هذا الذي صلى من غير أن يؤذن أما إن أذن وأقام الصلاة أو أقام الصلاة قال صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال الله أكبر يعني لا تظن إذا كنت وحدك في الصلاة في الفلات وفي الخلاء أنك تصلي وحدك بل إنه يصلي معك خلق كثيرون هذا الأثر مرسل ولم يرفعه سعيد بن المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مما لا ينبغي أن يقول أن يقال من قبيل الرأي أن هذا الشيء لا يمكن أن يطلع عليه أحد لأنه من الغيب هل رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي وحده ورأى ورأه هؤلاء الخلق من الملائكة لم يرى ذلك سعيد هذا يدل على أنه عنده مرفوع لكنه أرسله ولم يذكر من حدثه فله حكم الرفع كما قال أهل العلم وبخاصة لو كان وحده لأم كان أن يقال أنه مرسل ولم يعتضد فيحكم له بالضعف لكن هذا الذي ذكره سعيد بن المسيب قد ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل فأبو عثمان النهدي هذا مخضرم عاش في فترة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في يعني في فترة النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكنه لم يسلم وما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم لكنه أدركه قد مات فلم يدرك فضل وشرف الصحبه فهو من كبار وسادات التابعين أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الرجل بأرض قي هكذا قافيا مشددة وهي الأرض الخالية هل فله إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمه فإن أقام صلى معه ملكاه هذا الذي ذكرناه فإن أقام صلى معه ملكاه يعني الملكين الذين هما معه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جلود الله ما لا يرى طرفه أو ما لا يرى طرفه إذا أذن وأقام صلى من خلفه جنود ما لا يرى طرفه يعني جنود كثير بحيث لا يمكن أن يدرك هذا الطرف ولا هذا الطرف ولا هذا الطرف وهذا يدل على كفرة من يأتم بالمنفرد إذا كان في أرض خلاه وأذن وأقام فإن الله عز وجل يهيئ له جمعا عظيما يصلي معه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويكفي في فضل الأذان للمنفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد ذكرناه وحديث عظيم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شضية في, في شضية على رأس جبل يؤذن ويقوم ويقيم فيقول الله انظروا إلى عبدي يؤذن ويؤذن يؤذن بالصلاة يخاف مني أدخلته الجنة هذا فضل عظيم يؤتيه الله عز وجل من شاء على هذا ينبغي على كل مسلم إذا كان في أرض خلاء وفي أرض فلا وكان منفردا لا أحد يجده يصلي معه فليرفع صوته بالأذان واليؤذن واليصلي فإن الله عز وجل يهيئ له ما شاء الله من الجنود وكنا في عام من الأعوام يعني معلش هذه جملة اعتراضية يعني ربما يكون لها محل لأعرب حتى يعني أشجع إخواني كنا في يوم من الأيام هذا قبل زمن بعيد سافرنا إلى البقاع المقدسه عن طريق اليونان لأن الأجواء كانت مقفلة وهذا بعد حرب الخليج الأولى في السنة التسعين وواحدة فلم نجد بدا إلا بالسفر عن طريق اليونان فسافرنا إلى هذا البلد المشؤوم الذي الآن يموت جوعا وبلد بلد نصراني خبيث هو أقوى من دعم الصرب ضد إخواننا في البسنة في ذلك الوقت والله عز وجل له في خلقه شؤون ولي العصات والعتات مثلات فعانينا معاناة شديدة في هذا البلد احسسنا بغربة عظيمة وبعد يوم من المكوث في ذلك البلد واضطررنا إلى المكوث فيه ليلة كاملة حتى يحين وقته والرحلة دخلنا المطار فقوبلنا بمعاملة سيئة لكن لما حضر وقت المغرب رفعنا الأذان في ذلك المطار بقوة حتى اجتمع الكفار جميعا كلهم اجتمعوا وصلينا جماعة فقال بعض إخواننا إننا لفتنا الأنظار قلت أنا في ذلك الوقت قلت والله لقد أقمنا عليهم الحج في هذا البلد ولا أحد يسلم عند الله تعالى لأنه سمع الأذان وراء الناس يصلون ويكفي أن نقيم الحج بهذه الكيفية عند وجودنا في مثل هذه البلدان فلا ينبغي للمسلم أن يستحي بدينه ولا وأنه ينبغي عليه أن يرفع الأذان بل أقول لإخواني إذا كنت مع كافر أسمعه شيئا من القرآن إذا كنت مع كافر حتى لو كان لا يعرف شيئا من العربية فقل له واطلب منه أن يستمع إلى شيء من القرآن واتلوا عليه ما شئت من القرآن فإن القرآن له أثر عظيم في النفوس أسأل الله أن يهدي الجميع نعم. قدر الصفور من البلاد قال أكدتني يحيى عن مالك عن عبد البلاد من ديار عن عبد البلاد من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلاد ينافي بليه تكون مشرب حتى ينادي بكم مكتوم قال وحدثني عن مالك العلي في هذا الانسالي ابن عبد الله ان الله عليه وسلم قال ان البلاد المنادي ليل فكن مشرب حتى ينادي بكم مكنوم قال وكان مكنوم مروضا اعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت اصبح الاصبح والله حتى يقالوها بما ادري لها وجه في اللغة أرجو ممن نعم نعم هي موجودة كذلك لكن ما أدري أولا فيه حرف للمنصوبات حتى ينادي وفيه حتى ينادي وفيه أيضا حتى يقال له ما أدري هل هذا له وجه فأرجو من بعض إخواننا ممن له عناية باللغة ونحن ضعفاء في اللغة أن يفيدنا في مثل هذا الموضوع قد جاء في قول الله تعالى في قراءة نافع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله لكن ربما هذا له وجه لكن في الأحاديث يعل هذا من الخطأ فإن لم يكن خطأ فأرجو الإفادة في هذا الباب هذا آخر باب يذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأذان وهو الذي بوب عليه يحيى ابن يحيى بقوله قدره السحور أو السحور والأفصح أن يقال السحور من النداء وهذا العنوان فيه إشكال من حيث المعنى والتقدير والله أعلم أن يقال هذا قدر, أو قدر وقت السحور بحذف الوقت فالمعنى وتقديره قدر وقت السحور من وقت نداء الصبح قدر وقت الصحور من وقت نداء الصبح المحقق لها هذا المعنى والله أعلم قد أورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن ذينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أما بلال فمعروف هو ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الثباث على الإيمان والعقيدة الذي اعتقه اشتراه أبو بكر واعتقه وقد ناله من العذاب الشيء العظيم الذي لا يطيقه إلا من وفقه الله عز وجل ورضي الله عنه وأما ابن أم مكتوم فاختلف في اسمه والأقرب أن اسمه عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم وهو قرشي عامري وهو بن خال خديجة بنت خويله فيقرب لأم المؤمنين خديجة بنت خويله هاجر قديماً قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر بعد هجرة مصعب ابن عمير رضي الله عن الجميع استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عشرة مرة ليصلي بالناس أو ليأم بالناس وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وشهد معركة القادسية التي كانت في العراق بإمرة سعد بن أبي وقاص وقتل في هذه المعركة وكان قد عمي بعد بدر بسنتين لأنه كان ممن يبسر لكنه بعد بدر بسنتين عمي فصار ضريرا وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة بلال وابن أم مكتوم وهم الذين وهم الذين كانا يؤذنان إلى الله صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة وأبو محذورة وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسعد القرض وكان يؤذن في مسجد قبا فلما اعتزل بلال الأذان حل مكانه سعد القرض وصار يؤذن في المدينة فمؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة هذا الحديث فيه أن بلالا كان يؤذن بليل ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل معناه أنه كان يؤذن قبل حلول وقت الفجر أو قبل دخول وقت الفجر وأما ابن أم مكتوم فإنه كان يؤذن بعد تحقق الفجر وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر الناس بأذان بلال فيتوقف عن الأكل والشرب توهما منهم أن وقت الفجر قد حل فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حفظه للشريعة ولحرصه على البيان وعدم ترك الناس من غير هدى يتعرفون عليه فإنه قال لهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم جاء في الصحيح أن بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم بين أن ينزل هذا ويصعد هذا لم يكن هناك فارق كبير كما هو الشأن في بعض الأماكن فإن الأذان الأول يكون قبل الثاني بأربعين دقيقة وفي بعضها بساعة من فوائد هذا الحديث من هذا الحديث فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها في الصوم وغيره فيه جواز الأذان للصبح قبل وقتها وقبل دخول وقتها في الصوم وغيره وإن منعه بعضهم ويدل له ما ثبت في البخاري من حديث بن مسعود ويدل له ما ثبت في البخاري من حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعنا أحدكم أو أحدا منكم لا يمنعنا أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن, أو ينادي بليل فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم الحديث وفيها أيضا من الفوائد أن الأذان للصبح قبل دخول وقتها لأجل فضل أول الوقت لصلاة الفجر لماذا شرع الأذان الزائد في الفجر مع أن الأصل أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت وشرع الأذان الأول في صلاة الصبح لأن أداء هذه الصلاة في أول الوقت هو الأفضل ولما كان الناس عندما يكونون نياما فيسمعون النداء ربما لا يمكنهم التأهب للصلاة وذلك لمن يريد الاغتسال أو للمعتصر الذي يحمل خبثا في بطنه فيحتاج إلى وقت حتى يتأهب الناس فيذهب الوقت الفضيل وربما تأخر الناس حتى يدركوا الإسفار جدا ولهذا شرع هذا الأذان الأول لأجل أن ينتبه النائم من نومه ولأجل أن يحتاط القائم في قيامه ولأجل أن يأخذ المتسحر ما شاء من سحوره ليتم به صومه وفيه أيضا من الفوائد أنه يستحب أن يؤذن للفجر مرتان فيه أنه يستحب وليس بواجب أنه يستحب أن يؤذن للفجر مرتان مرة قبل دخول الوقت ومرة بعد تحقق دخول الوقت وفيه أيضا وجوب البيان للاشتباه إذا كان الأمر مشتبها وجب على الإمام وعلى العالم وعلى من يجب عليه البيان أن يبين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأكل جائزا الى طلوع الفجر الثاني للصائم والأذان في العادة مانع منهما يعني لما كان الأكل والشرب جائزا الى طلوع الفجر الثاني وكان الأذان في الغالب وفي العادة مانعا من الأكل والشرب بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال لا يمنع أكلا ولا يمنع شرب وإنما الذي يمنع هو أذان ابن أم مكتوم لماذا؟ لأنه لا ينادي أو لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وفيه أيضا دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى وأن أذانه صحيح إذا كان معه من يوثق به في إخباره بالوقت إذا كان معه من يوثق في به في اخباره بالوقت ابن ام مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت وهذا الذي كان يخبر ابن ام مكتوم كانوا من الثقات وهم رضي الله عنهم فإذا كان الامام او مؤذن عفوا اذا كان المؤذن اعمى جاز له أن يؤذن بشرط أن يكون عنده من يخبره بدخول الوقت وفيه جواز الرواية والشهادة بالاعتماد على الصوت فيه جواز الرواية والشهادة بالاعتماد على الصوت من غير اشتراط رؤية المخبر من غير اشتراط رؤية المخبر كان يكون مثلا ورأى حجاب بدليل فعل ابن أم مكتوم لأنه ميز صوت من علمه الوقت وكان يثق به فعمل بثقته بمن علمه فابن أم مكتوم إنما وثق بصوت من أخبره فكانت شهادة الصوت أو شهادة السماع جائزة ولا يشترط أن يرى السامع من يحدثه وعلى هذا قالوا إنه يجوز التحمل يجوز تحمل الرواية عن شيخ لا تره اذا تحققت من صوته اذا من صوته وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان وهذا يدل على استحبابه وذكرنا ان مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم اربعه وقال بعضهم انهم كانوا خمسه زاد بعضهم زياد بن الحارث الصدائي لكن زياد بن الحارث الصدائي وقد صح حديثه لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرتين فلم يكن مؤذنا راتبا أما المؤذنون الذين كانوا راتبين فهم بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة في مكة وكان سعد القرى يؤذن في قباء ولم يكن يكون يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قلت من هذا الحديث فيه دليل على مشروعية أن يتخذ الناس مؤذنين خاصة في الفجر بحيث يؤذن أحدهم الأول ويؤذن الآخر الثاني فإن تعود الناس على هذا علموا أن أذان الأول هو الأذان الأول وعلموا أن أذان الثاني هو الأذان الثاني وكثيرا ما يختلط على الناس ربما سمعوا الأذان الأول خاصة من كبار السن فيظنون أنه أذان الفجر الذي يدخل به الوقت فيصلون قبل الوقت فإذا اتخذ الناس مؤذنين خاصة في صلاة الفجر وتعود الناس أن مثلا عمر يؤذن الأذان الأول وأن عبد القادر يؤذن الأذان الثاني تعود الناس وحفظوا عليهم صلاتهم وصيامهم ومن فوائده أيضا فيه جواز نسبة الرجل إلى أمه فيه جواز نسبة الرجل إلى أمه من أين يأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينادي ابن أم مكتوم وأنه يجوز أن يقال فلان ابن فلان وفي الصحابة عدد ممن نسبوا إلى أمه منهم عبد الله بن بحينة الذي روى حديث سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط ومنهم أيضا يعلى ابن منيه يعلى ابن منيه ومنهم الحارث بن البرصاء وغيرهم لكن هذا بشرط إذا كان الرجل لا يزعجه نسبته إلى أمه فإن كان لا يرى أن ينسب إلى أمه فلا يجوز لهذا عقد الإمام بن الصلاح رحمه الله في كتابه في علوم الحديث في هذا الباب أنه لا يجوز أن ينسب الرجل إلى أمه إذا كان لا يرى ومثل له بقصة يحيى بن معين مع الإمام أحمد رحمه الله لما قال يحيى بن معين حدثنا إسماعيل بن عليا فنهاه أحمد وقال لا تقل لا تنسبه إلى أمه فإنه لا يرى بذلك وإنما قل وإنما قل قل إسماعيل بن إبراهيم فقوله الإمام أحمد أو نهيه إنما لأجل أن إسماعيل بن عليا كان لا يرضى أن ينسب إلى أمه الفائدة الأخيرة فيه أن الفطر يجوز إلى طلوع الفجر فيه أنه يجوز الفطر إلى طلوع الفجر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم وأذان ابن أم مكتوم إنما كان بعد أن يقال له أصبحت أصبحت أي تحقق طلوع الفجر فما يفعله كثير من الناس من يعني التعامل أو الاعتماد على الإمساكية اللي في رمضان في ديره إمساكية وفيه الإمساك عشر دقايق بالأذان هذا باطن لا أصل له وإنما الأصل أن يأكل الرجل ويشرب حتى يسمع الأذان إن كان الأذان في الوقت أما إن كان الأذان بعد الوقت كما هو الحال في زماننا فيجوز له أن يتماد في أكله وشربه حتى هو المؤذن يؤذن اسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وما أدري هل يعني يمكن أن نجيب على بعض الأسئلة أو لا ما أدري ما شرأيكم الروح خير ما الحال شيء نعطونا خمس دقائق فقط خمس دقائق يقول رجل يحصل على تأشيرة حج حر ويطلب ثمنا زائدا خمس ملايين هل يجوز شراء التأشيرة منه وهل هي رشوة أقول إن كان هذا الذي يعني يأتيك بالتأشيرة من جهد يبذله هو ولا يعطي منه شيئا لمن يصدرون التأشيرة هذا جائز لأنه يأخذ حق أتعابه وإن كنا نحفز الناس أن يفعلوا هذا لله تعالى أما إن كان هذا الذي يفعل هذه التأشيرات له اتفاق مع جهات يعني هي قائمة بهذا الأمر سواء في القنصرية في غيرها هذا لا يجوث وهو من الرشوة وليحذر المسلم من أن يبطل عبادته قال ما معنى أيام التشريق التي تأتي بعد عيد الأرحى وهل يجوز فيها صوم يوم الاثنين والخميس إذا كان الإنسان مواضبا على الصيام أقول أيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم العيد وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثارث عشر وهذه الأيام لا ينبغي الصيام فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله فالواجب عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يصوم المسلم في هذه الأيام وإن كان متعودا على الصيام قال نحن نسكن أمام مسجدين أحدهما لا يقولون فيه أبدا ألا صلوا في الرحال ونحن اعتدنا الصلاة فيه والمسجد الآخر يقولونها كثيرا فهل جاز لنا الأخذ بهذه الرحصة القائمة؟ في المسجد الذي لا نصلي فيه إلا نادرا وكيف نتابع المؤذن إن قالها سؤال جيد هذا أقول إن نزول المطر عذر في التخلف كذلك الريح الشديدة والبرد والظلمة والوحي فإن لم يقلها المؤذن اعتقادا منه بأن هذا لا يجوز وأنه إنما يقال في السفر في الواجب أن يذهب المسلم إلى هذا المسجد الذي تعود الصلاة فيه أما إن لم يقلها جهلا وهو أكثر ما يفعله المؤذنون حشى بعض إخواننا فإنه يجوز لك التخلف عن صلاة الجماعة أما متابعتها فالله أعلم ليس لي علم في هذا ولم أقرأ ولم أسمع في شيء من هذا فلا يجوز لي أن أقول بغير علم قال أيهما أقرب إلى الصلاة الذي يصلي المغرب والعشاء جمعة تقديم قبل انطلاق الحافلة أو الكطار أو حتى السيارة أم الذي يصلي المغرب في وقتي وبعد انطلاق المركبة أقول سنة الجمع أن تقدم الأخيرة إلى الأولى إذا كان سفرك بعد الأولى مباشرة يعني إذا كنت رح تسافر أنت بعد المغرب فالسنة هنتج مع العشاء مع المغرب أما إن انطلقت قبل الصلاة الأولى فالسنة أن تؤخر الأولى إلى الأخيرة ولا ينبغي أن تصلي جالسا في السيارة أو في الحافلة إلا إذا أحيط بك أدركتك وقت الصلاة مثلا سافرت انتعت ثلاثة أصباح ولا والحافلة لا تتوقف وقائد الحافلة لا يهتم للصلاة ولا بالصلاة ولا بالمصلين هذا الله الجميع فلك في هذه الحالة أن تصلي في مقعدك أما إن أمكانك أن تجمع بين الصلتين بحيث لا تصلي جالسا في المركبة فالواجب أن تصلي وأن تجمع الصلتين أسكت هذا الولد المشاغب إذا صلى المسلم وكان معه رجلان هل يصلي أحدهم عن اليمين وآخر عن الشمال؟ لا إذا صلى المسلم الواجب أن يصلي معه إذا كان معه اثنان أن يصلي خلفه مباشرة ولا يدع الاحدهما عن اليمين والاخر عن الشمال وانما هذا خاص بالملكين والله تعالى اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك